فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ عندي كزم آيات اذا كانه بلغا واعلموا فيكم <تصفيق> رسول الله ذي كان بلغا لسرويك يا بيامري عليه بكريت سبحان الله خطابك لقال صحابي براكانم خطاب لقال صحابي أن فيكم رسول الله تيجيشت براجان لو يطيعكم ساديني لو يطيعكم في كثير من الأمر في عمر الله عليه وسلم والسلام لجياني دا أقر بقسي صحابي كردبا يا دواي مردن يستا من منوتو داكا ممكن أن دواي مردن بقسي منوتوكا أجون يطيعكم كواتا باس باسي جيانا فيش مردن هناك دواي مردن بارك الله فيكم دفرما أن بعض العلماء قالوا بتكفير الخوارج كالشيخ الفوزان وغيره من العلماء فكيف حكموا عليهم بالتكفير مع وجود التأويل ما قولك برام اجتهادك بلا لم سرد مدى حتى الشيخ الشيخ ابن باز الرحمة اخواي قولي لبير رأي وابو وكو الشيخ عبيل لينقل رأي راجح وياك خوارج كافرنيين الظالمين مبتدعا ضالا اما بلين كافرين وزحمه قوله والله اعلم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون